وتركهم في ظلمات لا يقبضون سمّم بكم عميون فهم لا يرجعون سمّم بكم عميون فهم لا يرجعون سمّم بكم عميون فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق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 إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعْضَهَا فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَا ذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَا ذَا مَثَلَ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إلَّا الْفَاسِقِينَ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 ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون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 فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وضللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كل من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون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 وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنَصْبِرَ لن عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَدُعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِج لَنَا مِمَّا تُبْتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا مِنْ بَقْلِهَا وَقِسَائِهَا وَفُومِهَا وَعَدِسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُنَا الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ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 ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان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 فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروه به أنفسهم أي أن يكفر بما أنزل الله بغيا أي ينزل الله بغيا أي ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده.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 وقلبك بإذن الله مصدقاً, مصدقاً لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال, وميكال فإن الله عدو للكافرين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 وما كفرس ليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر وما أزل على الملكين بباب لهاروت وما روت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتن فلا تكفر فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُما ما يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَما هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يُضِرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا مَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ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 وَتَقْوَى يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُمْ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْطَهِرَ بَيْتِهَا لِالطَّائِفِينَ وَالْعَاقِفِينَ وَرُكَعِ السُّجُودَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنَ وَرَزْقُ أَهْلِهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمن مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ من من بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ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 ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ظرئتنا أمّة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم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 قالوا نعبد الهك واله آباؤك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت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 توم به فقد اهتدوا وإيتوا تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغت الله ومن أحسن من الله صبغته ونحن له عابدون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 وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَى قِبَيْعٍ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ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 وَمَا وَأَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ من مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفَ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ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 صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ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 أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم قصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان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 وإذا سألك عبادي عني فإنني قريب أجيب دعوة الداعي إلى دعاء فليستجيب لي واليؤمن بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام من رفث إلى نساءكمهن لباس لكم وأنتم لباس لهن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 وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهنك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد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 والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله نبيا مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه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 أم حاسبتم أن تدخلوا الجنة وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالْضَرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا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 إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في, سبيل الله وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله أفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس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 نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوا وبشر المؤمنين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 لِلَّذِينَ يُؤَلّونَ مِن نِّسَائِهِم تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ خَافُوا أُولَئِكَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ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 ولهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِ النَّبِيُّ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِ النَّدْرَجَةُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ الْتَلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاهُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُمْ بِإِحْسَانٍ ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيم حدود الله فإن خفتم أن يقيم يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها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 وَإِذَا أُطَلَّقَتُ مُنَسَّاهٌ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْبُلُهُنَّ فَلَا تَعْبُلُهُنَّ أَيَّن كِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُعْبُدُهُمْ أَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ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 لا تكلف نفس إلا يسعها، لا تضار وَالدَّة بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودُ الَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَارٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا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 وَإِنَّ طَلَقُتُمُهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَن تَمَسُّهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَيَعْفُونَ أَوْ يَعْفُو الَّذِي بِيَدِهِ عقدة النكاح وَأَنْتَأْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الصَّدَقَةَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ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 فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ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 فما شرب منه فليس مني، وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرَبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاءَ وَزَهُوهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَتَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ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 ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين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 ولو شاء الله قتتل الذين من بعده من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله قتتل ولكن الله يفعل ما يريد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 يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيب ما كسبتم ومن ما أخرجنا لكم من الأرض ولا تجمم الخبيث منه توفقون ولست بأخذه إلا أن تغمض فيه واعلموا أن الله غني حميد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 وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم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 واعف عنا وارفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين